ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يقني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة Afala ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لمذكِّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابه